الحبك كل الحبك وفا غير حساب ما دام قلبي حبك ما دام قلبي حبك غير بدي نخرب اطلبني اغزاله في كل شيء صعيب ما نقول لك لا لا كل بعيد قريب allt är snyggt, men allt är lilla. Allt är inte skrämmande. Är du en skrämmande? Är نلبسنا الحلفة ونكسين حريص نلبسنا القفعة ونخشين سير نلبسنا الحلفة ونكسين عريف ونلعب الخفة ونلعب الخفة ونقم من الشكل هركب في الحفل تغيير حسي هركب في الحفل تغيير حسي ساعه والحين لك في راسي حتى نتلاوين اللي نحب الواسع في والحين نمشي لك في راسي حتى نتلاوين ونرشخ في راسي ونشخ في راسي ستاتور عملك ما تقولي ما التغير احس ما تقولي ما التغير احس Samma när jag må och allt liya håller, här man. Samma när jag må och allt liya man. I don't know. I